أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفًا وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينٌ الْقَيِيمَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَٰئِكَ شرر البريء إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هؤلاء هم خير البريء جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه